واستنى بسنته واستقام على شرعه الى يوم الجمع والدين معنى اليوم من منازل اياك نعبد واياك نستعين منزله الايثار والايثار ضد الشح والشح ان تبخل بما ليس عندك والايثار أن تعطي كل الذي عندك وأنت محتاج ويعتبر الإيثار من المقامات العالية والمنازل الرفيعة التي تحتاج إلى مجاهدة نفس وبالتالي الإيثار ضد الأنانية الشح أن يبحث الإنسان عن نفسه وأن يؤثر نفسه على الآخرين وأما الايثار الذي ورد في قول الله عز وجل عن الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة خصاصة يعني حاجة وما يوقش نفسه أورد الشح هنا يا رب القيم رحمه الله أن البخل يولد الشح البخل يولد الشح البخيل اصلا من اجاب داعي الشح والمؤثر من اجاب داعي الجود يعني الانسان اذا بخيل وتعلق بالشيء وابى يخرجه هذا بخل هذا البخل كما قال عليه الصلاه والسلام مدعاة لكثير من العلل والأمراض قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالقطيعه فقطعوا الشح الشحيح هو الحريص على ما ليس عنده والبخيل الحريص على ما عنده الشح أكعب يعني الزول الشحيح بيبقى بخيل طوالي حاجة ما حقتك انت أنت حريص عليها البخيل حريص على العنده ده بس ماسك, ماسك حاكه اللي العنده ده يقول لك ما بدي اصلا ده حقيه ما بديه ده بخيل لكن في زول حقه خليه ما بدي حق الناس عنده فوري وحريص كمان يعني مش قليك مش يكون ده حق الناس ساكت وحريص عليه يشاكل ويضرب ويعمل عشان يشيل حق الناس فالشحيح الحريص على ما ليس عنده والبخيل الحريص على ماله وعلى ما عنده الشح اكعب كده قال الشح امرهم بالبخل فشنو فبخلو في رجل ذم بخلاء فقال عنهم قال قوم إذا نبح الكلب ضيفهم يعني مما يشوف الضيف من بعيد والكلب ضيهوهو هم بخافوا من الضيف قالوا لامهم بولي على النار قال ولن تبول لهم امه ذاته خشيه أن تجود به ولن تبول لهم إلا بمقداري امه ذاته لما تفك البول بان تفك البول بل بتقول البول ده خايف الناس يستفيد منه تقول بالقطاره والنار ما بكب فوقه مويه المويه ذاته بيشوفوا المويه مهمه جدا ما بكب مويه بكب فوقه بول يعني بيطفي النار عشان الضيف ما يشوفه يطفي النار بالبول والبول ذاته بالقطارة من منازلي اياك نعبد واياك نستعين الايثار وهذا يفيد درسا مهما ان العباده وان الدين وأن القيم، وأن المثلة وأن الأخلاق من صميم الإسلام وأن العبادة ليست فقط ما مر علينا من العبادات فإن الإيثار وإن مكارم الأخلاق تعتبر من صميم التهذيب والتقويم للأخلاق وهذا نحتاجه جميعا في دوت مسلم كويس كويس لكن ما عنده ما حي مكارم الأخلاق ما عنده يتفضل ويقعد ويكرم والحاجات دي بتخيل انه الدين ده بس انه هو يصلي كويس ومعليش يعني ويكنكس في قروشه ده الدين الدين بس تصلي لكن الدين ما يدخل في القروش تقل ذوي مكنكس في الدنيا دي بسريط خلاص وبالتالي يتحدث ابن القيم رحمه الله عن هذا المعنى طيب يقول ابن القيم رحمه الله الحديث عن الايثار والحديث عن الكرم والجود والسخاء والاحسان وهذا من الاحسان يا اخواننا يعني من الشر ان تكون محسنا وبالتالي مقياس صلاح يا اخواننا فلان ده صالح كيف أزول صالح في مشكلة فلان دا صالح أنا دا لك بصالح ويجب تبقى صالحين نحن بصالحين كيف يرى ابن القيم وتلميذه ابن رجب أن الصالح لا يكون صالحا إلا إذا أدى حق الله وأدى حق الخلق والناس قال ابن رجب ولقد تاملت اقواما لا يجارون لا يجارون ولا يبارون في التعبد وقيام الليل ولكنهم فرطوا في حقوق الخلق وضيعوها فارقوا الصلاح يعني واحد تلقى العباده دي مجيده ذكر صوم عباده لكن ما يستطيع يتعامل لا مع والد ولا معجار. دير الخلق اللي ربنا فرض عليك حقوق ومن عبادة الله أن توفي العباد حقوقهم كما أمرك الله. وبالتالي لا يؤدي حق الخلق. ده نوع أنا بسميه المسلم البارد. مسلم في الصلاة دي ما بيلعب في الصف الأول الأذان ذي أذن يخلي أي حاجة. يقفل الدكان يتوضا يمشي يصلي لكن بارف في مكارم الأخلاق وفي هذه المنازل ومنها منزلة الإيثاء ما يقول لي يا ضيف اتفضل ما يهش ويبش بضيف قال افرح لضيفك حين ينزل رحله إن الكريم يسر بالضيفان ده من الأخلاق ومن الناس من تجده هميم ونشيط في حقوق الخلق والقيام بمصالحهم ومنافعهم وخدمة العباد ولكنه ضعيف في التسبيح والذكر وقراءة القرآن والصلاة هذا فارق الصلاح الصلاح, الصلاح أن تؤدي حق الله تعبدا وأن تؤدي حق الخلق تعبدا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امراه تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها قال هي في النار بالرغم من ان قيام الليل من اشق العبادات على النفوس والصيام من اشق العبادات على الابدان وبالتالي يقول ذو القيم منزله الايثار هي منزله السخاء والجود والاحسان قال الايثار اعلى مراتب الجود والسخاء كيف الذي يعطي من ماله ولا ينقصه العطاء يعني انت بتبدي ما لك كثير خمشة لك خمشة كده بالطرف اديت ما بنقصك الديت ذاته ما بنقصك ولا بتقول عادف ذاته شفت كيف لا ينقصه البذل ولا يصعب عليه العطاء ده سخي اسمه سخي يعني لا يكون السخي سخيا إلا إذا أعطى بغير صعوبة وإذا لم ينقصه البدن هذا اسمه السخاء الثاني أن يعطي الأكثر وأن يبقي الشيء أو أن يعطي مثل ما أبقى عنده عزلة فتع عزلة ما شاء الغيرة ادي عسرة ويخلي عسرة ذا جواد، ذا شنو؟ جواد ذا شنو جواد عنده جود زول عنده أربعمائة ألف أدى زول عشرة ده ما له ده سخي طيب لكن لا يصعب عليه البدل والسخاء قد يكون منزله عاليه باعتبار الاعتياد يعني البدي كثير طوالي بدي ده ممكن يكون سخي وفعلا الناس يقولون فلان ده سخي معناه بدي شنو طوالي فصار البذل لا يشق عليه ولا يستصعبه والعطاء لا ينقصه اما اذا اعطى اكثر وابقى قليل او اعطى النصف وابقى النصف هذا جواد اما الايثار ان يعطي غيره مع حاجته وده الله اعلم انا ما لاقاني ده, ده ما لاقاني كويس إلا من رحم الله يعني صعب شديد يعني ما أقدر أقول في الناس مع كثرة الناس العاشره ما عاشت الناس معاشرهم باحتكاك يعني معظم الناس شايفهم في جود وفي سخاء وفي كرم لكن إيثار إيثار كده أزولكم محتاج ويدي وهم محتاج ويدي ودي ما جات إلا في الأنصار قال ويؤثرون على أنفسهم وآية الأنصار عجيبة نحب نسلط عليها بعض الأضواء نقف عليها قال تعالى, <تصفيق> تعالى الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ودي خصفة حميدة جدا إنك تكون إنسان تحب الآخرين يخوانا كون الإنسان تلقاه يقول لك أنا فلان دا برتح له وفلان دا بضايقني وفلان دا مكتنه وفلان ده بجيب ليه أخلاقي هنا وفلان ده بيطرش لك أشوفته الزول ده أنا عندي له نصيحة يمشي يقابل اختصاص بتاع علم نفس وتعالك ما نصيح والله اكلمك عجب قبول الآخرين ظاهرة مرضية تدل على عوجاج في النفس الزول مما تلقى يسرع يقول لك فلان ده دم متقين يقولك لك فلان ده زي القرادة <تصفيق> يعني شو هذا يعني بيطلصتك شو وفلان ده كده وصحبك كان عسل قال شنو ما تلحس كله الإنسان ما بيحب الناس ما بيرتاح للناس هذا إنسان غير سوي في نفسه وبالتالي الصح... أنصار ده العجبين يحبون من هاجر إليه وذلك ألا أنهم لم ينظروا إليهم بنظر الدنيا لو نظروا إلى الدنيا لقالوا زاحمونا في الموارد واقتسموا معنا السربة دمرض الناس اقتسام السربة والسلطة والله نحن تعباريسك <تصفيق> يا أخي الأنصار دي الناس في فيه وهطعطون. ما قال ليك دي ولا واللهناي يحبون من هاجر إليهم وده اسمه يا أخوان سخاء النفس السخاء ما سخاء المال أصلاً يعني الأنصار كما أحبوا بقلوبهم لم يعطوا ما في أيديهم وبالتالي السخاء الحقيقي سخاء النفس يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا وجد رأيه الثانية ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا إنها تفسيرين التفسير الأول مما أوتوا أي مما جاء واكتسبه المهاجرون ما المهاجرين جو؟ الأنصار الزراعه شاركوه ودخل السوق والتجارة أسرع من الزراعة. بيقول المهاجرين أغنى منهم. دب بضايق الناس يعني أنت سيد البلد وزوجة غريب وبيج أحسن منك. أنت بتقول تشوف؟ هيدا بالله. البلد بلدنا وشنو حقنا؟ هيدا قال لك ولا يجدون في صدورهم أي لم يتعلموا. بس كده ربط ابن القيم. بين الحسد وبين ترك الإيثار قل أن تجد بل لن تجد حاسدا مؤثرا زود بيحسد الناس يؤثرون في شنو ما بيؤثر اصلا وبالتالي من اولى عتبات الإيثار أن تترك الحسد وأن تتخلص منه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما شنو أوتو مما أوتوا مما أوتوا من مما أوتوا من مما أوتن بمعنى مما اكتسبه المهاجرون كويس؟ ما قالوا؟ بلاحين دي جونا مقطعين ما, ما لاجين حاجة بلاحين بيقول وحسن عندهم قولوا شو بيقولوا مننا ما قالوا كده كانوا مبسوطين جدا أدوهم أدوهم الأشياء لما بيقول أحسن منهم فرش وفرح شديد اليوم إخوانا دي سموش ده دي إيثاق بس ده دي سخاء نفس ما في حسن والتفسير الثاني مما أوتوا أي مما دفع الأنصار أعطوا وبعد عطائهم لم يندموا إيه تمكن تؤثر أزول وثديوا حق كله هو مش بجاي تقول يا أخي انا حس عملت كده ليه يا أخي ما كان أكسيمه بس بينات يا أخي حس عليك الله بسنوذي يا اخي ده تكون الضيب كله مطايق تقول أريت له ما أديته أنت وجدت في صدرك حاجة مما آتيته بعد ذلك الايثار قال ويؤثرون على أنفسهم الظاهر أنهم تجردوا من كل حضوظ النفس فصاروا أهلا للإيثار يعني أعطوا أحب الجوه وفرحوا لأنهم بيقوا أحسن منهم ما زعلوا قالوا ده بيننا نحن ولا قالوا كده وفرحوا أنه بيقوا أحسن منهم ودوهن وما في عتاب ولا قلق في دواخلهم أنهم أعطوا هذا كل اسمه التجرد من النفس والانسلاخ منها بعد ان تجردوا من نفوسهم تماما صاروا بعد ذلك من اهل الايثار يا سلام يا سلام يا اهل الايثار انا دائما اقول للناس ا العمله النادره الايثار وليس الدولار العمله النادره صعب الزمن ده الايثار القيم عموما القيم ناذرة جدا في الزمن دا كون زور يعيش بقيمه في محكات الحياة القاسية كونه يعيش بقيمه ثابت ما يتزعزع دا فعلا يمتلك ثروة ضخمة جدا طيب ابن القيم عنده قاعدة ان الاثار في الانصار وانه سيكون فيهم سجية وقلقا وطبعا وديدنا قال أيزون بتلقاه أنصار من أنصار المدينة من أو يعني في سرالته أوس أو شنو او خزرج دبكم فيه شعبة من الإيثار قال حكى ابن القيم قال كان قيس ابن سعد بن عبادة الله عنه من المعروفين بالجود مريض مرة فقل زواره وقل عواده الناس اللي يعودوه ف تساءل الناس ليس معلوم مكدومين قالوا إن الناس أرادوا عيادتك غير أنهم ذكروا الديون التي علي التي لك عليهم معناه مدين نسنو كتار مدين يا خلي انت كون مدين مدين قال أخذ الله مالا منعني زيارة الإخوان ما زور انت مدينك وهو عيان انت تمشي فاضي مدلد يدك يخلي عندك حبة حياة يعني أنت بتقول أن أزواج لك مفهوظ أنا أسعد من عندي خلي حقه ما أدي قال أخذ الله مالا منعني زيارة الإخوان قال لي واحد من أهله قم ونادي في السوق أعلم في السوق أن كل من بسعد له عليه لقيس له عليه دين هو في حد منه ابن قيم قال فما أمسى إلا وتكسرت عتبه داره من كثرة الذين زاروه. قال الناس الجزء هروا. الباب ما شانوا العتبة كثرت معناه كان مدين كثرة خليك كلها نعفاهم معناه كان مدين المدينة كلها ياخي عجيب حتى قيل لكن ما ذكر ابن القيم ذكره بقية أهل السير، أن قيس بن سعد بن عبادة لما كان طفلا يخرج مع أبيه سعد بن عبادة ومع بقية الصحابة إلى الغزوات فكان والده ليعلمه الشجاعة ومكارم الأخلاق والإقدام شوف الزور الميت أنا, أنا, أنا بضاي جدا من الزور الميت واحد ترقى مدين لكن ميت أول حاجة كانت الحلو في حاجة دار يعمل ما بجري ده أنا بضاي منه جدا يعني انت بس الناس داير نشيروا حاجة طوال تجري تشير انت في كبير داير مساعدة تجري انت الناس دا شو دايري. والله دا أنا والله دانا والله نوضي خاصة من الشباب ما اقبل داير زول يكون حي قلبه حي عندنا منزلة من منازلي اياك نعبد واياك نستعين بهذا الصدب اسمها منزلة الفتوة الفتوة الفتوه مش انك تقبع لك عضلات كويس وتلبس لك قميص قط وعضلاتك ظاهره كويس وتدز البنيه ثاني ما يقوم ما الفتوة؟, الفتوه حراره القلب وحياه الفؤاد تكون قدامي قالوا موضوع تقوم في البندول حاجه طوالي ما تبقى زول ميت اضلك ميت بيقولك فلان ده شنو كات الحيلو ظل ميت ما انت شفت المدين ده مهرد يكون أصله ظل ميت فجبر جبر جل ده سعد بن عبادة بيقول لولده أكل الجيش ده ساعد معه بهايمه يقول أكل الجيش فسعد قال لولدو كده قيس هو طفل يجيب وينحرو الإبل لجيش ينحره طوال ينحره يوميا يجيب هنا يحظو يشرب على الموضوع المشافع تعال يا عمي أطبح لنا دي وزع وزع قام لقيه أو بكر ولقيه أو عمر في الجيش قادوا له إن اللحم لحم النحور أو الجذور موجود من البارحة لا تنحر حتى ينقضي الأمر لحد ما الناس يكملوا بعدها تنحر قام سمع كلامه زول مؤدب عابو سألوا قالوا أنت ما نحرت مالك قال منعني عمي أبو بكر ومنعني عمي عمر قام أبو غضب غضب شديد جلق الجيش كل من الممر صلى بقاعد فوقف على حينه قال يا رسول الله من يعذرني في ابن أبي قحافة وابن الخطاب سعيد قال الديمسك النازل من نمو وأنا كان قم تعليم أنتم يتموني يا اخي المناس دائما مني أرسل قالوا له ما لهما قال يريداني أن يبخلاني علي ابني داني طلع ولدي بخيل أنا كشف الكرة من من يعذرني في ابن أبي قحافة وابن الخطاب يريداني أن يبخلاني علي ابني يعني مد الولد الشافع الحرية أنه يكرم أشكد دا لما قال لك جاء كان بدينا المدينة كلها ولما الناس خجلوا عشان الدين ما جو عفدين ولناس النازل لما جو عتبة الباب اتكسرت يا اخي كونه كم مدينهم بس دي ما رجاله قول ما عفا لهم بس كم مدين خليك قدور ده ذو مدين خليك قدور دل دي ما رجاله الفتوة هي الرجاله الفتوة هي الرجال أنت قال رجاله شنو ايوه الاخ بالمكارم الاخلاق وأن تكون مقداما دي الفتووه بص اا دار اعمال لي خطبه الجمعه اسميها المروءه قاعد دار اعمال لي خطبه جمعه اسميها اللي هو المروءه دي بالدارجه المروه المروه من الدين الشهامه دي كلها اسمها الفتوة تبقى زول رجاله رجاله شديده طيب قالوا لي قيس بن سعد بن عباده هل رايتك أسخى قال نعم قال نزلت بالبادية عند رجل لا يعرفنا قال الزر ما يعرفنا قال فأكرمنا الليلة الأولى فذبح لنا واليوم الثاني ذبح لنا قال قلت لصاحبي نكلمهم هم الثاني فقال له يا أخي لحم البارحة موجود قال إني لا أطعم أضيافي بائتها أي ضيف جنيه ما بياكل لحم بايت نهائي. قال فبقينا عنده يومين أو ثلاث قال قيس ربما نحر لنا الناقة نقول له الطعام موجود يقول لا أكرم أضيافي بائتها قال قيس والسماء تمطر المطر نازلة قال قلت لصاحبي سرا إذا خرج الرجل نرحل إني أخشى أن نعذمه أزود فلس بطريتي منكمله بهاي مدي أخير نمش قال فلما خرج الرجل جمعت سرة وألقيتها إلى المرة رمافل للمرة وركب أفات قال ورحلنا قال فلما انتصف النهار إذا بغبار كثيف خلفنا قال فإذا بالرجل يطلبنا على فرس له قال يحمل رمحه سيد حرب عديل سيد حرب جاوب بحرب يحمل رمحه قال ويحمل صرتنا قال قفوا ايها القوم اللئام اول حي من البدايه كلام شيل قالوني يا لؤم اجيفه قال اعطيتوني ثمن قراي حق الضيافه ولا كيف اعطيتموني ثمن قراي ثم اقسم لنا قال اما ان تستردوا ما اعطيتموني أولاً طاعنا لكم حتى تهلكوا أو أهلك. قال قيس فأخذنا السرة ومضينا ونحن نعجب قالوا والله الدنيا دي. قالوا حو ده مني أنا كمان جوزين. قالوا حو والد. هم راجعين. قالوا والله ترى حو طبعا طبعاً مني أنا زيادة مني من ألف الحديث عن الإيثار يقول ابن القيم والجود والإيثار. يكون على عشر مراتب يكون على عشر شنو مراتب قال اعلى المراتب الجود بالنفس وذوارف يجود بالنفس إذ ظن البخيل بها والجود بالنفس اعلى غايه الجود في جود بشنو بالنفس بالنفس تجود بنفسك لو لم يكن فوق كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله قال لو شائل روحه في يده وقلت لا ديني بيديك الروحه طواله إنه زوان عزالته ده ده ما شاء الله يقول مقطع ولا شنو يعني ما شاء الله الجود الثاني الجود بالرئاسه أو بالرياسة والرئاسه تكون بالهمزة وبالواو وبالياء بالرياسة أو بالرئاسه وهو أن يحمله جوده على امتهان رئاسته فيستغل رئاسته ومنصبه فيجود بذلك للناس ده الجود بشهر بالرئاسة كيف أن يقضي بمنصبه حوائج المتلمسين والمحتاجين وأن يتلمس حاجاته عرفتوا؟ يجود عنه جود رئيس في حاجة يبذل نفسه للناس ووقته يقول لي زول ما في زود يكون في حجاب ايوه خاش الناس توش مالك انت اضلو ولكن يكون مستشعر ما في زود ممكن يعمل العمل ده عشان يثبته هو بيعمل العمل ده لله خالص ده جود الجود الثالث الجود براحته ووقته ورفاهيته يعني ذول يكون عامل وقت للناس وعامل وقت لنفسه وقت الناس ذا دلول الوقت لنفسه الوقت لنفسه نفسه ولراحته ذو الله يصعب ذو خلاص ذا نوم يجي خبوطل الباب يمشي معه مسؤول أو ذول ممكن يقضي حاجة يمشي معه وتخيل فيناد بمشي لكن بيحقه لكن مجانا لا الله عليه وما يكون مضايق ما يتنطط من بطيحه يا اخي نرحل ولا من البلد يا اخي كرهتونا حياتنا ياخي يا اخي شو نسوي في زول والله وقت النوم ذا ده, ده صعب الزود القم كلم مرته وشوف انا كان نايم شفته كان الغيامه قامت ما صحوني كان الزول ذي انقلبت وما صحوني نهائي ذا حسابي صحوه لحجه فذا جود قال جود جود براحته في واحد كان يعني يبذل نفسه في يعني يتعب يريح الخلق اخوان المعاني دي انا ما اعرف في معاني جميله جدا لكن انا ما اعرف هل صار تنزل تنزل هذه المعاني على ارض الواقع صار صعبا يعني زورت تدققن الباب وانت محتاج يصحى وعينه وما يوريك انه كان نائم ويتعب معاك ويبذل الكلام ده يعني أنا بحرج زول جاههم زول عيام ما عنده معه وصله أخوه في الله جاء نزل معاهم، بعدين كان ظروفه الصحية صعبة وهو كان قاعد في محله يعني ما مريحة قاموا أجروا محل للزول عشان يسكنوا فيه والزول ده جاءهم غريبوا كلهم في أرض غربة الزول ده بشيل بشيل الزول العيام ده كويس ويطلعوا فوق محل الـ الـ السكن الاساسير معطل يشيلوا يخطوا يشيلوا يطلع بس سلالم ما عنده اي صله بس مسلم يودي بعد ما يقعدوا المحل ما يعجبه الزول دا العيان ده يشيلوا ينزلوا يمشي ودي محل ثاني يودي بعربيته ويسقط ويطلعوا بعد ما يطلعوا الشقه يختلف معهم تاني ينزلوا لحد الساعه التانيه صباح شفت كيف وتاني يطلعوا قام واحد من أخواننا قال له انت يعني عبدو انه هو تعبان قاعد يهون عليه قال له والله انا خايف بعد اكون قصرت في حق اخونا ده والله يعذبنا عشان قال له انا خايف انه نكون قصرنا في حقه تخيل يعني بيت ده كله القيم دي هي على اللسان جميله جدا يعني كون أن الإنسان يمارسه ويعايش حقيقة والله مسألة صعبة فقال عنه متيم بالندى لو قال سائله متيم بالندى الأول الكرم ده متيم به لو قال سائله هب لي جميع كرى عينيك لم ينم لو قال لي من نوم ابتاعيونك الدع ممنون ممنوع متيم بالندى لو قال سائله هب لي جميع ثرى عينيك لم ينمي والله هذا ما أنا بقول لك في زول ممكن يجود عليك لكن بيكون بيتحت تحت بتنطي ومطاق يا أخي لك حاجة كده نادي شاتع قلت له تعال ده في الزمن ده. كان وقف لك اتاني وقفت وقلت يا الدكان فاتح طبعا هو بيفهم أنه لا ترسلوا يقول لك ما فتحرست الدنيا صباح عليك الله ضبعاً ما اكبر بيخدم لزول وإنت صغير شافع ما خدمت الناس بتعرف الناس فلان ما بيقيف معك إنه طوال يقول لك ما بيعرفه هو ماشي. شي لك ما بعرفه. والله أنا ما عرف الناس اللي ربوا وين لك ذي ما قال أريت أبوهم ما سعد بن عبادة ذي الأبوهم لو كان زي سعد بن عبادة كان بيعرفوا خدمة الناس ومعناها إخواننا أهم شيء القران بيقول كده تغرس في نفس الطفل حب الآخرين وحسن تعامل مع الناس قال وأمر بالمعروف لقمان بيقول لي ولده شافع ولده بيقول لي وأمر بالمعروف حسنين عم هو يعرف المعروف هو بيقع على المعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس باسمها التربية على القيم الاجتماعية بالنسبة للأفصال دي ما الآية ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مغتال فخور واغضب واغصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات للصوت ده الحميص الحميث شوف القيم دي كيف وبالتالي لابد الطفل تعلم ويتعامل مع الآخرين كيف وكيف يكون إيجابي وكيف يكون مقدام وكيف يكون كده علموا إنه لو في كبير رسلوا يترسل وكده دي مسائل مهمة جدا طيب الرابعة الجود بالعلم ابن القيم أن الجود بالعلم أعلى منازل ومراتب الجود ويرى أن الجود بالعلم مقدم على الجود بالمال ليه ليه إخواننا الجود بالعلم مقدم على الجود بالمال أقول هنا لحاجة الناس للعلم أكثر من المال ما خلاص نحن نشوف المحتاجين للناس أكثر هو الأفضل هل ناس محتاجين للعلم ولا محتاجين للمال أكتر حاجة محتاجين له في الزمن ده محتاجين للمال أكتر من العلم صحيح لكن الدليل على أن المحتاجين العلم صاحب المال ذاته بيجي يتعلم كان بيجي عنده بقر ولا مزرعة ولا عنده مصطع بيجي يتجنب يتعلم وصاحب المال لم يعرف كيف ينفع الناس بالمال ما لم يتعلم يعني أنت ذاتك عشان تنفع الناس بالمال ده وتدي الناس المحتاجين أنت ذاتك بتحديد شنو ما بيعملوا إلا زول يتعلم أمر الآخرة حتى ندى الناس أو أي زول بدي الناس من الدين الزول لعريف قيمة الإنفاق عند الله في الآخرة بس كذا العلم ده ما بيلحق ما بيحجز زول ابن القيم يرى أن من الجود بالعلم أن تبذله حتى لمن لم يسأل عنه أنت عارف حاجه حاجة الناس ما سألوه ما تقول لما نسأله بكلمهم مش حاجة في الدين وعلم حتى لو ما في الدين في الدنيا ودي اخوانا مهم جدا انك انت تكون انا اسميها شنو مخلص لمن تعلمهم انك تورث المعلومه للاجيال يا سلام ده كلام عجيب وانا يبدو لي ان الخواجات في بعض النواحي عندهم مصداقيه واخلاص لمن يعلمونه كنت تخيل زول أشرف عليه طالب في دراسة عليا أشرف عليه خواجه وزول أشرف عليه زول من المسلمين الموجودين العديد يقول تلك فريق كبير وناسبه المسلم ذاته يعلم جليل حتى لو عنده علم يبقى كلمة القطارة يقول الزول ده بيجي محلي يقول الزول ده محلي يقول الزول ده يحيل محلك ياخي شنو انت دائم يا أخي انت دائم لا والله أنا باستغرب العلم تعلم العلم لمن لم يسأله قال ما قالك علم علمه بنقطه طيب ابن الجوزي قال انه استفاد من شيخه عبد الوهاب الانماطي فائده مهمه قال له الانماطي علموا العلم مجانا علموا العلم مجانا كما تعلمتموه مجانا قال علموا العلم شنو يعني ما تعلم الناس ماشي القروش ياخذ الرسل قالوا شنو قل ما سالتكم عليه من اجل ان اجري الا إذا على الله وما اسالكم عليه من أجل وما انا من المتكلفين انت عارف مره الضيق ضيق شديد جدا في ناس قال لي تعالى عملية المحاضرة ومشان عملت له المحاضرة بعد المحاضرة قال لي بيكم قلت لها شنو قال ليه المحاضرة دي بيكم ما بي حاجة شنو يعني ما قلت لها شنو يا اخي كيف يا اخي قال لي شده مهم انا اتألمت له جدا لولا ان شيخا من شيوخ العلم فعل ذلك لما سألني هذا السؤال قلت يقول لك ها بتعلمنا بيكم ياخي مجانا في شنو يعني حاجة مخيفة والله كويس آه آه برضو في ناس محاضرة محاضرة ذلك كان في جامع شافوا انه البراهيب يتعلم الياه شديد لما لقوا فرصة قالوا ها الشيخ ده بياخد كم يعني اكلموا ناس تانين قال الشيخ ده بياخد كم يخي لا الوضع ده اي حاجة شنو اي كم ولا انا ده جاء يعني يحني اسئولي لك أنت بتقريب في روش يا إخواننا ده علم العلم ينبغي أن يشع وينبغي أن يبسط للناس بسطا قال شوف شوف الاستدلالة بتاعة ابن القيم قال النبي عليه الصلاة والسلام كان من اجود الناس بالعلم إذا سألوه عن مسألة أجابهم عنها وزاد وزاد إجابة مسألة لم يسألوه عنها لعلمه أنهم يحتاجون إليها سئل النبي صلى الله عليه وسلم إنا لنركب البحر أنا توضأ بمائه قال هو الطهور ماءه الإجابة انتهت والحل ميتته جود بل علم وزيادة لم يسألوا عنها وبالتالي هذا من الجود خامسا أن تجود بالجاه والجاه يختلف عن الجود بالرئاسة أن الرئاسة أن تستغل المنصب أما الجاه أن تستغل مكانتك عند الناس في خدمة الناس طبعا ما يزول بيكون عنده جاه جاه يعني مكانة أو منزلة في زول كلمة مسموعة ده ممكن يتصدق وما عنده لكن ممكن يقول له دا أدي ويقول له ده سوي وكذا حتى ورد أن عالما من علماء الأندلس اسمه أبو ظفر الخزاعي كان يكتب إلى الحاكم أوراق. يجي يزول. ده لا موضوع. يقوم التب الحاكم ولو ساعده. دعمه ولو. فقام الحاكم اجتمع به مرة. لقاه مرة قال لا يا أخي تأتينا أوراقك. وورقة عليها إنذائك لا نحب أن ترد. لكن لا تكثر علينا. ما تكتير؟ قال له. والله اذ آتاني الله مكانة في قلوب خلقه لأكتبن إن شئت فخذ بها وإن شئت فتركها لكن أنا أصغير الكتابة دي ما عندي كتاب ما اكتب لك ورقه وقربة ما أكتب لك قال له الحاكم قلتها كذا قال نعم قال والله لا نرد ورقة تكتبها أي بعد أي ورقة تكتبها عن المكضاء وهذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام اشفعوا تؤجروا اشفع لو عندك طريقة بتاع الشفاعه تشفع علي ذلك بغير تدخل في القوانين او اضرار بالاخرين كويس وهكذا فيما يمكن ان تشفع فيه اشفع وتؤجر الجود بنفع البدن على اختلاف انواعه الجود بشنو بالبدن كيف قال النبي عليه الصلاه والسلام يصبح على كل سلامه من ابن ادم شنو صدقه والسلامه هي شنو المفاصل كلها كل على كل سلامه من ابن ادم شنو صدقه قال يعين اخاه على حمله يحمل الرجل على دابته صدقه يعدل بين اثنين صدقه ده معناها ينتفع يمشي بيغبر أقدامه يمشي مع يقدر يقدروا حاجته ده صبقة لكن أهم شيء أن تستشعر هذه المسألة وأن تستحضرها السابع أو المرتبة السابعة الجود بالعرض الجود بشنو؟ بالعرض زول يجود بعطو الله إخوانا ده شيء عجيب زول جاد ببدنه كويس؟ يرفع له متاعه فيها لو في زول موقف عربيته قال لي شيء شلت معه ركب عربيته كويس دشنو دي صدقة باكتبال الجود جود, جود بيشنو لكن ما بيقول بشنو ببدنك بيبدنك الجود بالعرض قال ابن القيم كجود أبي ضمضم أبو ضمضم ده من البكائين اسمه زيد ابن علبة او علبة ابن زيد الاوسي كويس ولعله الصحيح زيد ابن علبه كويس ده لما خرج الناس الى الى تبوك ما كان عنده شيء بكى وتصدق في الليل بعرضه قال اللهم كل من طعن في في عرضي عفوت عنه لوجهك الكريم واختار العرض لانه طعن في العرض مر على النفس اي طعن مؤمم لو زلت طعن ساكن في نفسك في اناج لك انت كعب انت ما فاهم انت بليد انت غبي نبذك انت مبترضى كون يطعن في عرضك ولا جحارة يا اخي الرسول عليه الصلاة والسلام طعن في عرضه ولا الرسول عليه الصلاة والسلام يتأذى يتأذى اذى من المنافقين اذى شديد فدأ اي ذو طعن في عرضه عفى عنه لوجه الله النبي عليه الصلاة والسلام قال من يستطيع او من يتصدق كصدقه ابي ضمضم صدقه ضحك لها الله في عرشه وباهى بها الملائكه وكتبت في الزكاه المتقبله وكتبت شنو في الزكاه المتقبله تصدق بشنو بعرضه طيب قال الثامنه الجود بالصبر والاحتمال والاغضاء الاغضاء معناه التقاضي ما إن الخيطة كونه تعفى منه ده شيء. كونه تصبر وما تتكلم ما عفيت بس لكن صبرت ساكت دي درجة برضو شوف الدليل قال شنو انك تصبر وتصدق بالعفو لكن ما في العرض في بقية أجزاء الجسم قال تعالى والجروح قصاص فمن تصدق به تصدق بالجروح كيف فهو فهو كفاره له والجروح قصاص فمن تصدق به يعني من تنازل عن حقه زوج جرحك عبيد كده في الشريعه اجيبوه ولغي اجرحوه جي تجرحوه واتلوم خليته صدق ولا ما صدق صدق واورث ابن القيم الايه وجزاء سيئه سيئه سيئه مثلها فمن عفا واصلحه فاجره على الله انه لا يحب الظالمين قال ابن القيم ذكرت الايه المقامات الثلاثه مقام العدل وجزاء سيئه سيئه مثلها هذا مقام العدل واذن فيه ومقام الفضل فمن عفى وأصلح وندب إلى ذلك ومقام التعدي فحرمه إنه لا يحب الظالمين كيف إنه لا يحب الظالمين لما انتجي تأخذ حقك ممكن تزيد شوية عرفت تأخذ شنو تأخذ حقك طبعا ابن تيميا اختلف مع الأئمة الأربعة في مسألة الأئمة الأربعة يرون أن الشتب لا قصاص فيه ابن تيميا يرى أن القصاص في كل شيء حتى في الشتب زور قال لك يا حمار القصاص تقول لي يا حمار قال لك بليل تقول له شنو تقول له بليل الأن من أربعة وذي صحيح يرون أن الشت ليس فيه شنو ليس فيه قصاص لكن حتى القصاص ذاته قال لك ماكي العدة واحد قال لك يا بليل تقول له يا بليل يا حمار يا مغفل لكنه قال لك يا بليد بس ما قال لك يا حمار مغفل ديت من وين انت حمار مغفل دي ظالمين انت بتظلم شوف يا اخواننا انا قاعد اقول للناس حاجه واخواننا الكلام الشين ما بيقولوه جامعات صح ده فهم كثير يعني ذول عشان يقبزول مهذب داير علم لكن ذول عشان يقبزول مشاتل داير علم ها لو في ذول داير يبقى يعني كلام مشين الكلام مشين ما بيقولونه جامعات ولا ده شهادة شهاده انت كان بزول كلامك كعب انت بزول يعني كلامك شنو كعب فبالتالي قال لك اختص منه قطع صباعك يقطع صباعه كان قلت لا يزيدها شوية ده انه لا يحب الظالمين المقام التاسع الجود بالخلق والبشر والبسطة قال ابن القيم وهو فوق الجود بالصبر والاحتمال قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك شنو قال تبسمك في وجه أخيك سبقا الزوحة تقول لأخي تصدق يقول لك والله الحبة دي ما عندي الحبة دي أخلاق ما عندك برضو يصدق بأخلاق يا أخي خليك يقول لك الحبة دي ما عندي طيب ما بتعرف صفحك كيف هتبسم دي طيب عليه والله كان ما قادر تصدق بالتبسم حب يرموك البحر بس يا اخي ما أقول لكن ما معقول قال والعاشرة الجود بتركه ما في أيدي الناس فلا يلتفت إليهم قال ابن المبارك مقولة عجيبة جدا قال ابن القيم سخاء النفس عما في أيدي الناس أفضل أنواع السخاء بمعنى زول دا يديك حاجة وانت أبيت شيئا وما طلعت ليها ووفرته كده هو كان داير يديه خمسين ألف الخمسين دي كان بيطلع بيطبعوها منه انت قمت ووفرته لي معناها انت كم معناها انك جدت على من كان يريد ان يجود اليك بعدم سؤالك له وتوفير ما عنده له وهذا يعتبر من الجد لكن يا اخواننا نميز بين مقامين المقام الاول انه زول ادىك هدية تقبلها زول ادىك شنو هدية تقبلها في زول انت كوريته بحوجتك بديك طوالي ده متوري يعني انت ما تشتكي ليه لكن لو في زول دار اكريمك جاب لك هدية تقول شنو تقول لي انا ما بشيل الهدية اقبل هدية ياخذ الرسول عليه الصلاة والسلام بجلالة قدره كان يقبل الهدية وده تطيب لنفوس الناس لكن انت كمشيت مشيت لزول قلت لي انا محتاج بديك طوال انت تكون محتاج وما تمشي له معناها انت هنا بجد مؤثر جدا وكريم وانا الكرم انا لو كنت مشيت له كنت مشيلي منه ووفرت عليه كونه انت كان بمقدرتك تكلمه هو اديك وابدت شيلي منه معناه شنو معنى أنت جدت عليه ودي الدرجة شنو العاشر من شنو أو هي المنزلة العاشره من منازل شنو من منازل الإيثار أظن المنزلة واضحة أنك توفر لإخوانك بما في, ما في أيديهم بعدم تكليفهم ويمنعك خوفك إنقاصهم أن تكلفهم وبالتالي يعتبر قد وفرت لهم جود النفس عما في أيدي الناس قال أفضل أنواع الجود يعني عدم التفاتك وعفتك وعدم تطلعك لما في أيدي الناس يعتبر من أنواع الجود الجود بالترك تركت لهم ما عندهم فصرت فصرت شنو؟ فصرت جوادا أيوة وهذا أيضا ذكر في القرآن على سبيل المحمدا إخواننا التعالي على الناس واحد جاب لك هذي يتقول انا ما بشير واحد داري يكلمك تقول له أبعد مني ده شو ده فيه تكبر بيكون فيه شيء من التكبر كده لكن انت براك ما تكلم صلح ولو سألوك قل انا مرتاح شديد وأموري تمام وأحوالي ماشا كويس وما عندنا أي عواجة هم يكون بخاتلك وزاري دوك ليا مثلا ناس أقربائك بيكون خاطر يقول زاد الدقليا. أنت لما تقولون أن مرتاح، هم بيقولوا يوفروا. بدل ما يدقليا، يقوم شيء ويبدأ حاجات معنى معناه أنت جبتون الحاجات دي. في الحقيقة أنت جبت لهم والعفة هذه مطلوبة. قال تعالى: للفقراء الذين أحسنوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعف في لا يسألون الناس الحافة وده يعتبر من الجود هو جود نفسي بالمناسبة جود وجود نفسي وسخاؤها أسأل الله تعالى أن يوفق ويتقبل وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.